ق ص ة إ ص ر ا ر صنع من محنته م ن ح وصبر وتسليم لله وحسن ظن به علمنا أ ن لا شيء مستحيل ما دمنا نستعين بالله ويقيننا به كبير مر ب م ح ن ة ك ب ي ر ة في حياته تعرض لحادث مما أ د ى ل إ ص ا ب ة في قدمه فقد عمله في القطاع العسكري لم يستسلم ف ا ل إ ي م ا ن القوي والصبر و ا ل إ ر ا د ة ا ل ق و ي ة تصنع الكثير ل ل إ ن س ا ن سطر كلمات عشناها معه في تلك ا ل م ح ن ة عنوانها لا تحرموني لم يقف ولم يتراجع ولم يياس ولم يكنط من ر ح م ة ربه بل واصل المسير مسلما أ م ر ه لله وحده وها نحن نشاهده نجما لامعا في هذه ا ل ح ك ا ي ة زد رصيدك سطر لنا أعظم درس لنا تعلمناه أعظم م فكانت ن حسن ل ظ بالله و و و ك ل عليه ل ا تحزن و ل ا تيأس و ر ب ك معك فكانت ر س ا ل ة أ ع م ق من أ ن تسمى ق ص ة إ ص ر ا ر بل درس سيتعلمه ا ل أ ج ي ا ل تفاءل وتوكل على الله وامض في طريقك ومن المحن تكون المنح الربانية في, الخمشي صاحب في أحلك الظروف صاحب الصبر و ا ل م ص ا ب ر ة امنيفالخمشي ش خ ص ي ة صنعت م واقعها درسا في ا ل إ ص ر ا ر والطموح دون توقف